Ebben schuwen, je lee, saai, r, mij, leeuw, kaai, de leeuw, en, te, يعنك كل شيء يسال صرت كل لحظه اتخيل بعدك عني لا خايف منا وما نام ومحير قوبي من أيام وتبكي العين أنا اشترك حبيبي من تذكرت تدري في بعدك احترت عني انت وانا اطالع صورتك وشكي احن الحضنتك وابكي لنفسي في المرايه وحشة فادة كل دار عشت يا عمري محتار انا ادرس من غدار يفرق كل حبيب كثر متنيم يتشفج روحي والطيب من لمزة من يديك بكرة الدنيا يا حبي تجمع قلبك وقلبي يعلم شاقي لك ربي وكثر خافي عليك واذا عني انت صديت واذا تكسو تناسيت انا Ik heb een schoen, ik heb een schoen, ik heb een schoen,